وبث مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ واتقوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا ويغفر يُصْلِحْ لَكُمْ ومن وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز اللَّهَ وَرَسُولَهُ أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ايها الاخوه الكرام والأحباب فمع الطريق إلى الله جل وعلا طريق طويلة تحتاج إلى صبر وإلى بذل وإلى عطاء لكن نهايتها طيبة لقاء الله جل وعلا هو راض عنك وجنة عرضها السماوات والارض اسر الله تعالى ان يرزقنا اياكم رفقه النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى جنات الخلد الطريق الى الله جل وعلا كما قلت لكم عشر محطات ها. نسال ولا حفظين كيف نفيق كيف نهتدي كيف نبدا ها. زاد الطريق نور على الدرب ها. سمعهم ستة إيه؟ عقبات على الطريق ها استراحه على الطريق كيف نثبت على الطريق كيف نرتقي كيف نموت تقيت معكم في نقطتين أو في محطتين من الطريق إلى الله جل وعلا الإفاقة دخلنا غرفة الإفاقة وحاولنا سويا أن نستفيق إما برسالة من الله جل وعلا نفيق بها لكن رساله إجبارية وإما بافاق اختياريه نحاول أن نوقذ أنفسنا من غفلتنا ثم انطلقنا من المكان الذي غفلنا فيه تركناه إلى بداية الطريق وهذه هي مرحلة الهدايه وذكرت لكم عشر تحفيزات عشر تحفيزات على سرور طريق الهدايه الله جل وعلا يريدك الله جل وعلا يسترك الله جل وعلا يكرمك الله جل وعلا يشكر لك الله جل وعلا يتودد إليك الله جل وعلا يعطيك الدنيا والاخره إلى غير ذلك ثم ذكرت لكم عشر نقاط في كيفية الهدايه في كيفية الهداية كيف تخرج نفسك من ظلمات الضلال إلى نور الهدايه باستعانة من الله جل وعلا ثم أسباب أخرى بعد الدعاء وبإذن الله جل وعلا مع محطتين في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا مع كيفية البداية أو وقوفك على طريق البداية وكيف تسير في الطريق إلى الله جل وعلا ثم مع الزاد الذي تحمله في يدك أو في قلبك وأنت سائر إلى الله جل وعلا فمن هنا نبدأ ايها الكرام الأحباب الإنسان يولد في دنياه مرتان الإنسان يولد في دنياه مرتين يولد مرتين المرة الأولى حين يخرج من ظلمات ثلاث من بطن أمه ليرى نور الحياة من ظلمة البطن وظلمة المشيمة وظلمة جدار الرحم يخرج من ظلمات ثلاث لم يكن يعلم شيئا والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفذة كذلك الإنسان له ميلاد آخر يولد من ظلمات الضلالة والغواية والبعد عن الله والشهوات وأسر الشيطان ليولد ميلاداً ليولد هذا الانسان ميلادا جديدا في تلك الدنيا لينير الله جل وعلا له حياته بنور العلم فقد كان له سمع لكن ما كان يسمع به الان بعد الميلاد الجديد اصبح يسمع وقد كان له بصر او قد كان له عين لكنه لا يرى بها اصبح الان يبصر بهذه العين عين القلب يبصر حياته وطريقه الى الله جل وعلا فمن أخرجه الله جل وعلا من ظلمات الغواية إلى طريق ونور الهدايه هو ولد ميلاداً ولد ميلاد جديد وقد سألت بنفسي الشيخ سعيد الزياني الذي كان ممثلاً مطربا مخرجاً منتجاً مغربياً التقيت به وقدمته استضفته في حلقة انتقالات الناس وسألته في هذه الحلقة كم عمرك يا شيخ قلوا بطرقت للشخصية كم عمرك؟ قال أنا عمري هو هو توفي توفي من حوالي سنة تقريبا أو أقل كم عمرك يا شيخ رجل كبير خط الشيب في شعره ولحيته كم عمره؟ قل صم عطشة سنة قل الزلازل عطشة سنة شيخ قال أنا لا أعد ما كان قبل ذلك من حياتي أيام التمثيل والفن واللعب والكلام ده ما ك هذا كان موت إنما حياتي من يوم أن هداني الله جل وعلا ورأيت الهدايه وكانت بدايتها في بلجيكا فكانت بداية الهدايه بداية الطريق بداية النور بل هو الميلاد الحقيقي الذي ولدت فيه اللي لي عمري 17 سنة فأحسست ساعتها أن الإنسان فعلا الذي يخرج من ظلمات الغواية إنما هداه الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا وأنتم تحفظون أو من كان ميتا فأحييناه كان نيت أمي كده اللي ماشي مع البنات وقدام الشاشات وسهران النت ومصليش وعاص وبعيد عن ربنا وعقوق ومخدرات وسجاير وكل صلاه وظلم للجيران كل ده موت إنما بداية الحياة حين يتصل قلبك قلبك كان غافل كان قاسي كان نيت حين يحيي الله جل وعلا قلبك فتحس بالحياة مرة ثانية تلك هي الحياة الحقيقية التي يكرمك الله جل وعلا جل على بيتك هذه البدايه اين تكون البدايه افقت افقت يعني بتتولد خرجت من بطن امك يعني اهتديت انما بدايه الولاده الحقيقيه لما تفتح عينك وتشوف الدنيا فين عند بدايه الطريق هكذا تكون البدايه البدايه عند بدايه الطريق عشان كده أقول لك يا أخي الحبيب عشان تبدا الطريق لابد من عدة نقاط اولا هل لك New Schweiz وبعدنا بشيء من إجازة اولا لابد قبل أن تسلك الطريق أن تفهم طبيعة الطريق لابد أن تفهم طبيعة الطريق اثنين لابد أن يكون لك همة عالية أن يكون لك همة عالية لابد أن يكون لك همة عالية هي ذ تدفعك في الطريق ثالثا لابد اسمع دي مهمه جدا لابد من الخطوه الاولى لابد من الخطوه الاولى يعني الاولى دي لازم عليك الخطوه الاولى لازم انت الذي تست... الذي تبذلها لابد من الخطوه الاولى رابعا لابد من البدايه الجاده لابد من البدايه الجاده خامسا واخيرا لابد من التدرج كمس حاجات لكي تبدا الطريق وانت لسه واقف عند المحطة او استركب العربية لا توصلك وانت في المحطة المفروض اول حاجة لابد من فهم طبيعة الطريق تعرف ان الطريق طويل ومحتاج صبر لابد من همة عالية هو دي اللي هتدفعك وهتصبرك لابد من خطوة اولى عليك لابد من بداية جادة لابد من تدرج فاني تعليقات بسيطة زي ما واتركوا السلسلة دي خدت 30 محاضرة لكن باجازة بلى خاصة كل خمس محاضرات في لقاء واحد فكل عشر محاضرات صح كل عشرة ولا خمس كل خمس محاضرات لابد أن تفهم أن الطريق طويل الطريق إلى الله جزاء على طريق طويله طريق طويله لكن الذي يعينك ويصبرك على طول هذا الطريق أن النهاية طيبة وقد ذكرت لكم ذلك بإجازة أخي الحبيب أنت في طريقك إلى الله تقبض على الجمر صح لا سيما في هذا الزمان بالله عليك لو واحد وقعت في يده حته فحم بيجيب كباب ولا حاجه وحته فحم ترتشت طارت وقعت على يده يعمل ايه على طول وكلماته يلحقها ورميع ايدو اتلسعت لكن النبي اسامي يقول لك الجمره في يدك اياك ان تلقيها لا امسكها لا اقبض عليها لا استمسك بها يعني امسك جامد مش قادر يا رسول الله بتحرقني مش قادر مش مستحمل اصبر مش قادر أصبر يا رسول الله اصبر وهتاخد الجنه هو ده اللي حصل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حديث انس وصححه الالباني ياتي على الناس زمان الصابر فيه الصابر فيه على دينه كالقابض على الجم الصابر فيه على دينه كالقاب على الجمر انا تعبان بس هتستريح بعد كده فكما يقال النعيم لا يدرك بالنعيم اللي عاوز تنعم هيتعبنا شويه من اراد الراحه يعني في الجنه فليترك الراحه في الدنيا النعيم لا يدرك بالنعيم ومن اراد الراحه فليترك الراحه وكما تعلمون تعب ساعه ها ولا كل ساعه والدنيا ساعه صح ويوم تقوم الساعات يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه نتعب ساعه ولكل ساعه في الخلد في الاخره ما نتعب شويه يعني انا بقول الكلام ده ليه عشان اللي هيبدا معانا الطريق لازم يعرف ان في تعب الطريق الى الله مش عباره عن المشايخ بيركبوا احسن سيارات يبقى انا هركب احسن سيارات وبيسافروا بره يبقى انا هسافر بره وبتعزموا عزومات وبياكلوا احسن اكل يبقى يأكلوا احسن اكل وبيعدوا على بتوع البريله يجيبولهم بريله و... لا لا لا الكلام ده لا لازم هتتعب حتى لو وجدت باعثته أو السائر إلى الله جل وعلا الراحة لكن في تعب خلي بالك ومش بقول لك كده عشان ازهدك في الطريق ولا اسف من الطريق الكل بيتعب الكل بيتعب اللي بيذني بيتعب اللي بيذني بيتعب مش اللي متزوج بس ان اكثر من يموتون بالقلب هم الزناء هذه احصائيه رسميه اكثر من يموتون بالقلب هم الزناء بيتعب ازاي يجيب فلوس ويفضل يجري يتحفى رجله ورا البنت اللي عاوزها ويبقى قلقان وخايف ويدور على مكان ويدفع فلوس وبعد كده يبعد عنها يتقطع ويبقى حزين ويبقى عاوز ويقرر لها تاني ويبذل من نفسه ويمكن يبكي بدمعتين ويمكن وممكن, وممكن يتعب برضه فالكل سيتعب كما قال النبي عليه كل الناس يغدو الكل بيجري لكن في ناس بتجري الى الله فبائع نفسه فمعتقها يعني من النار او موبقها ويجري في طريق الشيطان يهلك نفسه في النيران في والعياذ بالله فنحن سنقبض على جمر في الطريق لبديت طريقه من البدايه بقول لك في تعب شويه في تعب بس يقال لبالك التعب ده يا اخواننا في حاجه اسمها استعذاب العذاب اسمها ايه اكتب كلمه تنسهاش استعذاب العذاب العذاب يصير بالنسبه لك عذبا العذاب يصير ايه عذبا كما يقولون ايضا اشواك الطريق اشواك لكن لكنه اشواق اللي بيروح شرمي الشيخ بركف في الاوتوبيس رجله متكتفة اتناشر ساعة وتعبان ونفسه يوصل ما اللي بخليك تروح هناك؟ اصل هناك عيشة يقول كده اللي بصبره على الكتمة إيه؟ إن عاوزه يروح يوصل اللي يصبرك على طريق ربنا وهذا أفضل سبحان ربي لو المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزو الحكيم اللي يصبرك على طريق الله جل على إن النهاية طيبة وقلت لك كلمة ابن القيم قبل ذلك من تلمح العافية هانت عليه مرة الصبر اللي بيصبر المريض على الدواء المر وعلى الإبر وعلى دفع المئتين جنيه للدكتور والتلتمين جنيه للصيدراني واللي بيصبره إن العافية طيبة كذلك الذي يعينك ويصبرك عن الوصول إلى الله جل وعلا أن الأجر عند الله جل وعلا عظيم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني وغيره من حديث ابن مسعود وحسن والألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستمسك وبسنتي عند اختلاف أمتي كالقابت على الجمر طب القابت على الجمر ده أقروا إيه الحديث الوحيد الثابت في هذا عشان تعرف الأشواق مع أن في أشواك بس تعرف الأشواق اللي يشوأك وانت في الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم الكاميرو الترميذي أبو داود من حديث أبي تعالبتك وشني إن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيه مثل قبض الجم للعامل فيهن وفي رواية للمستمسك فيهن أجر المستمسك فيهن أو الذي يعمل عملكم أجر خمسين شهيدا منكم خمسين شهيدا منكم يعني تب أنت في أجر الصحابي لا في أجل خمسين من الصحابة لا في أجل خمسين شهيد من الصحابة فاللي صبرك على تلك الاشواك أن أشواقا تنتظرك هناك انت عافي أنت لو عبدت ربنا في زمان الفتن اللي احنا نعيشه الآن الفتن تحيط بالشباب الآن حاطط السواري بالمعصم والشباب تعبان فتن نساء وفتن تلفزيونات وفتن مال وفتن شوارع وفتن تلفزيون وفتن نت وفتن شبهات اللي صبرك على تلك الفتن ايه في زمان القبض على الجمع الذي يصبرك ان انت ممكن لو قمت في الجامعه الكل قاعد يكلم البنات وانت لوحدك دخلت في وقت الضحى الشباب واقفين على النص ولا قاعدين في المدرج وانت لوحدك قمت صليت ركعتين سنه في المسجد بتاع الكليه فعلت عباده تفردت فيها واكثر الناس يهرجون ويلعبون ويسيحون في الفتن وأنت قد عصمت نفسك بركعتين من تلك الفتن كأنما عشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت إليه مع المهاجرين الاوائل كما قال النبي صلى الله عليه الله والسلام وسلم وفي رواية الطبراني من حديث مع بن يسار عبادة في الهرج وفي رواية عبادة في الهرج والفتنه كهجرة إليه الهجرة أعظم عمل اللي انتحر اللي انتحر أيام النبي صلى الله عليه وسلم والسلام لما كان قبل ذلك قد هاجر غفر الله له انتحاره بهجرته للنبي الانتحار الحديث في صح مسلم غفر الله له انتحاره بهجرته للنبي عليه الصلاه والسلام عشان تعرف اجر الهجره الهجره دي تاخدها لو صليت الركعتين والناس كلها ما بصليش لو انت قمت تاذن والناس كلها معرضه لو انت مسكت السواك والناس كلها فيها ده السجاير لو انت ذكرت ربنا والناس كلها غفله ساعدت الله جل وعلا والناس قد فتنوا والناس قد فتنوا فهذه العباده كانما هاجرت الى النبي عليه الصلاه والسلام طوبى لك دي كلها أشواق عشان تصبرك على الاشواك دي كلها تصبرك على الأشواق دي كلها عاقبه تعينك على القبض على الجنب دي كلها عافية تصبرك على شده البلاء والداء في الدنيا أن الله جل وعلا أعد لك طوبى سبع مرات لمن؟ للأمن بالنبي وما شفوه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأوه الإمام أحمد بن حديث أبي سعيد بإسناد صحاه الألبنين في روايات صحيحة متتابعة في صحيح الجامع قول النبي عن السلام طوبى لمن رآني وآمن بي دول مين طوبى لمن رآني وآمن بي مين صحابة طب وإحنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى وفي رواية ثم طوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني سبع مرات أضعاف الصحابة لأنك آمنت بالنبي ولم ترى والأمثلة كثيرة جدا في ثبات الصحابة اللي خل خبيب بن عدي بالذبح وبتقتل وبتقطع حتى وبمصلوب على الجزء ويقولون لو أني لا أرضى أن أكون في نفسي في أمان مع أهلي ولدي ويشاك رسول الله بشوكة إيه إني مستمج عنه. اللي خلى سعد بن الربيع ونام على فراش الموت وهو في غزوه احد قد تقطع ودافع النبي عليه الصلاه وياتيه الصحابه يتفقدونه فيقول لهم كل قومي الانصار لا عذر لكم عند الله ان يخلص الى رسول الله بسوء وفيكم عين تطرف ويموت يقول لهم بلغوا رسول الله مني السلام ويموت هو كده انه شايف الجنه اللي خلى انس بن نضر يجري وسط المعركه ويتقطع حتى قال سعد بن معاذ والله يا رسول الله ما استطعته ما استطاع ما قدرتش أعمل زي ما عمل كان ثابت جدا وكان صابر جدا أنا ما قدرتش أجري وراه لأنه اتقطع في وسط المشركين ثمانين ضربه بسيف أو طعنة برمح أو, أو ضربة بسيف أو رمية بسام أو طعنة برمح ثمانين ضربه هو صابر وسط المشركين ضرب ما استطاع منهم ثم قتل اللي صبروا على الكلام ده إيه؟ إنه قال والله يا رسول الله اني لا اجد ريح الجنه من دون يحد شم الجنة شاف هي دي الأشواق اللي صبرك على الأشواق هو ده اللي صبر بنال بن رباح اللي قاعد يتسحب على الارض على الرمضاء مكه وبيموت وبتقطع ومع ذلك احد أحد قال هانت علي نفسي نفسي دي اصبحت تراب بالنسبه لي انا شفت الجنه دي والله لو اعلم كلمه تغيضهم لقلتها اللي ثبت ام شريح ويأعدت ثلاث أيام بدون شرب إلا العسل حتى عطشت وذهب عقلها وسموها وبصرها وهي مربوطة في الحر الشديد فوقمتني جمل حتى انغاثها الله جل وعلا اللي صبرها إني أشىء في الجنة أو منتظر الجنة اللي صبرك على الحرام إني في حلاوة منتظرك في الآخرة وأنا دائماً بقول البديل الجنة قلتها لك قبل كده. اترك المعصيه عشان الجنه اترك الفتاه عشان حور العين اترك المال الحرام عشان كنوز الجنه اترك الاغاني والموسيقى عشان غناء الحوريات وغناء والحان الجنه بتحرك تلك الاغصان الذهبيه اترك الرحله لفرنسا ولشرم الشيخ ولل... وراس البر عشان الرحله في الجنه للنبي عليه الصلاه والسلام والانبياء والمرسلين ورحله الى الله جل وعلا اترك المخدرات والسجائر عشان اللي منتظرك بشرب الكوثر من يد النبي صنف الجنة اترك أكل الحرام عشان تأكل الثمار الجنة لكل بديل تؤمل نفسك به يبقى لو عشت انت الأشواق تنتظر الأشواق اترك البلاجات لتنتظر بحار الجنة اترك السهرة على الدش وعلى الانترنت وعلى الشات لتتمتع بسوسه في سوق الجنه اترك السلسله والأنسيال والذهب الحرير عشان تلبس الذي اعده الله لك في الجنه اترك السهره مع قرناء السوء لتتمتع بجلوس على الارائك متكئين مع اخوانك واصحابك في الجنه فلماذا اترك الحرام لان هناك جنه تنتظرني ده ده بدايه الطريق لازم تعرف انه صعب بس مش بييئسك بقول لك ده نهايته حلوه وكذلك وأنت في بداية الطريق لا بد لك من همة يعني إيه لازم تحط في ذهنك إنك توصل هنقول طريق ألف ميل طريق ألف ميل ال بداية إحنا في بداية الدراسة الطالب بيجي يشوف الكتب اللي هي ذكراها كنا كده يعني في سنة يعني مثلا خمسة وستة طب بالذات كنا لقى قدامنا دكتور رويم حتى يشرح حاجة زي كده لو قدامك حطت على المكتب كده كتب أدي كده كنا أحيانا نقسمها تلاقي مثلا نحطها على الأرض كمان. ده مدد كذا وده مدد كذا وده تقول نفسك أنا هعرف كل ده؟ لا أنا أحفظ كل ده. لا سأل في كل ده. لو أنت بصد له فهذا هتيأس لكن لو بدأت هتوصل لو بدأت هتوصل طب اللي اللي برضو اللي خليك تبدأ إيه أني لازم يكون أنت أصلا عندك همة يعني إيه يعني أنت يكون يعني ناوي ناوي تتنازل عشان تكون الأول، اللي طلعوا الاول دول ايه ما الناس كانت بتلعب كوره وهم قاعدين يذاكروا عنده هم انه يذاكر الناس كانت بتروح تفسح وهو مصفر نفسه واخد الكتاب وهو مسافر عشان يقرا فيه عشان كده طلع الاول عندنا اللي كان طالع الأول الاول على كليه الطب بيسالوه استضافوه في حلقة تلفزيونيه بيقولوا أنت هويتك ايه قال لهم المذاكره قالوا له ماشي احنا بنسال يعني انت لما تكون متضايق ومخنوق مثلا تلعب ايه كوره مثلا ولا سلة؟ والمذيع بيمليه قال له مذاكر قالوا يا عم لو الدنيا كلها خنقاك وزهقت من المذاكره تعمل ايه قال لهم برضه ذاكر قال خلاص ليك حق تطلع الأول هو دينهم انت لما تكون ال... ال... وقفوك وهيسجنوك تبقى مسلم او مسلم لو حربوك عشان السنه تترك السنه لا برضه هبقى سنه لو هيمنعوك من دخول المساجد برضه وصلش. لو قال لك ما تخرجش من مدرك وممنوع والا سقطك برضه هخرج لو قالوا لك البسي النقاب عشان تنجحي والا مش يدخلك الامتحان برضه عن النقاب هي دي اسمها الهمه ان انا ما يهمنيش اي حاجه الا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا ابل هي دي الهمه ان ان همتي يرضى ربنا عني بس فليتك تحلو والحياه مريره وليتك ترضى والانام غضابه اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب ويا ليت الذي بيني وبينك عامل وبيني وبين العالمين خراب اهم حاجه لو كل الدنيا خربت بس بيني وبينك عمار زي ما جدي وجدك يقول الكلمه دي بينه وبين ربنا عمار بيني وبين ربنا صله بيني وبين ربنا خطوط متصله هو ده الصراط المستقيم بينه وبين ربنا حبل هو ده القران ماسكه وهو طرف عند ربنا سبحانه وتعالى لو كل الناس غضبوا والله وسلم عليه رضي ما يهمنيش لا يهمني فهذه الهمه العاليه الهمه العاليه هي ايه بقى ان شاء الله اوصل ان شاء الله اوصل الى الله فين بس بس ندخل اي حته في الجنه بس ندخل الجنه بس الواحد يعني اي حته في الجنه لا مش اي حته الهمه العاليه اه على حته في الجنه ازاي ده مكان النبي ابقى جنب النبي هو دي همتك مش اي حته عارف عشان برده تفهم يعني ايه انتوا معظمكم شباب جامعه اللي باخش الجامعه ناس هي بقى كليه التجاره كليه مال الهوى كليه الحقوق كليه اللي مش عارف الكليات الحلوه دي بتاعه المال الهوى والفسح يعمل ايه ينمر على امتياز يجيب جيد جدا يقول انمر على جيد جدا يجيب جيد ينمر على جيد يطلع مقبول يقول لك مقبول ننجح بس اي حاجه يطلع سناره عارفنا, عارفنا صنارة؟ يعني طلع مديتين لو نمر على يطلع مديتين هيقع دائما كده بتيجي اقل من انت عاوزه عشان كده عارف لما تروح واحد بيقول لك يعني من الفوائد لما تيجي تطلب من واحد صاحب دين حقك وهو بماطلك زود أنا سلفتك 500 جنيه وانت مثلا معلش مسامحين في مثلا وانت مش هتديهم لي اجي لك يمين شمال وسط لك ناس مفيش اروح اقول لك بايه قدام الناس هات ال 1500 جنيه اللي عليك عليك 1500 1000, 1000. دهون ب 500 طب هات عرفت بقى بيقوم ضرب فوق عشان لما يفاصل تنزل لتحت هو ده اللي بيعمله التجار تاجر مع الله تروح تشتري من واحد في سوق الخضار مثلا تقول له الكرسي ده بكام يقول بثلاثين ب جنيه هو مستني تفاصل عسين يوصف الآخر لخمسة وعشرين جنيه تروح تشتري مثلا حاجة يقول لك بثلاثة وخمسين جنيه عشان هو عارف انهما لما يفاصطوا خطرك بخمسين هو عطفة دماغة خمسين فانت برضو كده الطريق انت هتنمر او هترطف زينك هاجة كبيرة هتجي اقل منها لان الاسم مقصر بس لو عطت دماغك بقى في الحاجة الاقل مش هتنجو بقول الكلامنا ليه عشان ترفع همتك عشان تعلو طلبك عشان تمد عينك الى الامام قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله الجنه فاسالوه مش اي حته في الجنه الفردوس الاعلى ما يكنش الاول في الدين والدنيا وقد علمنا الله جل وعلا تلك الهمه العاليه قال الله جل وعلا قل انما امرت ان اكون اول من اسلم طب هو النبي لما قال كل إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي إلى رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مش النبي كذا. طب هو النبي أول مسلم. النبي أول مسلم. طب سيدنا بريش كان مسلم. النبي كلهم كانوا مسلمين. سيدنا أدم كان مسلم. والأدلة في القرآن كتيرة جدا. أما يعني أنا أول المسلمين. يعني أنا أول من إذا سمع سيبادر يا رب أنا أول واحد يسمع أبادر على طول. سأصل إليك أولا يا رب. حتى لو سبقني سابق سأحاول أن أكون الأول يا رب هي دي هم عليه سيدنا موسى عاوز أقبل ربنا بعد ما أقبل ربنا عاوز أكلم ربنا بعد ما أكلم ربنا عاوز يرى ربنا بيعلي همته درجة بدرجة رب أرني أنظر إلي هو دي هم سيدنا موسى فأنا عاوزك يا أقرا عبيب لازم تكون عندك هم علي يعني ايه في كلام حلو جدا، كلام ده كونه والله العظيم رسم لي حياتي كلام ده هو رسم لي حياتي كل ما خروا ابكي كلام نقيم في مقدمة أغسط اللفان بعد الكلام عن علاج أمراض القلب وأمراض القلب قبل كده ستين صفحة من الأول كده وبعدين يتكلم عن خلاصة الطريق إلى الله جل وعلا قال ان في ناس بتسير إلى الله عن طريق الزهد وفي ناس عن طريق طلب العلم وفي ناس عن طريق الدعاء وفي ناس عن... وبعدين قال في الآخر أما أهل التعبد المطلق فهم يضربون في كل طاعة بسهل. لو في لا أول أحد بيقوم، لو في السّلام أول أحد صايم لو في مريض أول أحد بيزوره، لو في انفاق أول أحد بيُنفّق، لو في محاضرة أول أحد يحضر، لو في خير أول أحد يسبق إليه. فدايما همته إنه يكون الأول في أي حاجة. زي ما أبو بكر الصديق النبي يسأله عليه الصمت ساموستم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر. أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضاً؟ أنا رسول الله. من تاع منكم اليوم جنازة؟ يا رسول الله. من أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ أنا, يا رسول, الله. من اليوم مسكين؟ أنا يا رسول الله. كل مرة أو بكرة وليه؟ أنا يا رسول الله. دائماً الأول. لما أومر الخطاب حاول مرة يسبقه وراح البيت جاب نص ماله دخل واحد مع عشرة جنيه في البيت راح جايب خمس من الله. تقدر مع مائة ألف جنيه راح جايب خمسين ألف من الله. تقدر صعبة. سيدنا عمر جاي بقى و جاي سبق بكر مرة جاري في سنة الترمذي من حديث ابن عمر جاري يا سيدنا عمر راح للنبي عسلام بص لا أبا بكر قدام النبي لا قدامه عمل ايه؟ جاء بماله كله طب اللي يشتد نص ماله أسهل ولا المال كله نص مال ومع مع ذلك أبا بكر اللي سبق فلما ذهب عمر وجد أبا بكر قد سبقه بماله كله قال والله لا أسابقه وبعد اليوم يا أبا بكر عشان كده لما جاءت الخلافة قال كيف أكون خليفة لأمة لأمة فيها أبو بكر ما ينفعش أكون خليفة لأمة الأمة كلها لو وضعت في كفة وميزان أبي بكر أو إيمان أبي بكر في كفة لا لرجح إيمان أبي بكر هو دي الهمة العالية خلي أمتك عالية أقول يعني الفتن كترت والظلم اشتد والرؤساء والأمراء طغوا وما في حل ننتظر المهدي انتظر المهدي لماذا؟ ما تكونش أنت المهدي أيوة أتخرت تقول أنا مهدي وتدعى المهديه لا ليه ما كنت أنت الذي هداه الله وتحمل الرأي أنا هقول لك حاجة الوقت المسجد الأقصى أشد في وقعي ولا أيام صرح الدين ها الوقت الأيام صرح الدين الوقت بيصلي فود لا بيصلي في المسجد لما صلواش بيصلوا معني فيه تضيق وشدة الوقت اسمه المذل الأقصى ولا لا ايام صلاح الدين اكثر من تسعين سنه كان مزرعه خنازير اكثر من تسعين سنه لم يكن يصلى فيه فلوقع كان اشد صلاح الدين ايوب ما قالشي مع انه اعرج اعرج يعني معذور ربنا عذره رفع عنه الحرج اعرج ومع ذلك ليه قال ما قالش استنى بالمهلي لا نما بذل ومن قبله نور الدين محمود فليه ما كنتش صلاح الدين لما كنت طرح الدين أنت؟ لما كنت انت إمام المسلمين؟ لماذا كنت انت مجدد الأمة في هذا القرن؟ هي دي الهمه العالية لو همّة دين عندك،, دي عندك ستصل إلى نهاية الطريق طيب الهمّة جزائي ببساطة اجتهد في أن تسبق ببساطة أي حاجه تخش فيها خط نفسك أن تكون سابق لكي يوم القيامة تكون سابقا كذلك قال تعالى والسابقون السابقون حط بالنا أن أول واحد يدخل المسجد أصلي فيه أول واحد ينفق أول واحد يبذل إلى غير ذلك فالمؤمن صاحب الهمة العالية يقول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول همتي إن أنا كن معنام في الجنة تقر عيني بالرسول ثالثا لا بد من الخطوة الأولى الخطوة الأولى يقول عليك زي ما قلت لك المطلوب من ابن سيدنا نوح عشان ينجو يعمل ايه المطلوب من ابن سيدنا نوح اللي غرق كان مطلوب منه عشان ينجو يعمل ايه ابوه قال له هات الاكل وتعالى هات فلوس وتعالى اشتل دولابك وتعالى انما قال له ايه؟ اركب اركب بس طب لما اركب هيقذف ولا حاجه ما تقلقش طب لما أركب هيتطلب مني فلوس ما تقلقش المطلوب منك تركب بس وبعد كده سفينة النجاة قال الله جل وعلا عنها تجري بأعيننا هتجري بأمر الله عججان برضو المطلوب منك وانت راح تركب من القاهرة لمنصورة انك تمد رجلك وتركب بعد كده نام والسواء هيوصلك هيوصلك لبلدك وبلادنا هي الجنة فالمطلوب منك الخطوة الأولى وهي أن تركب ابدأ وعلى الله التمام ابدأ والله يعينك ما تقول الطريق ده صعب ما مش هوصله ابدأ بس وهي عينك ربنا قال تعالى اياك نعبد وإياك نستعين هيعينك بس ابدأ بس ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم هو بقى مؤمن لما بدأ أول خطوة إيمان أصبح مؤمن هداه الله لإيمان هداه الله جل وعلا الايمان قال تعالى فصبر جميل والله المستعان الله جل وعلا هو الذي سيعينك عشان كده يا حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من, تقر... في حدث من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا يعني انت بس عليك اول حاجه انت البدايه من تقرب الاول انت ولا ربنا البدايه عليك من تقرب اليه شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب اليه ذراعا تقربت اليه باعا ومن اتني يمشي اتيته ارولتا وقال تعالى يا ابن آدم قم إليه أمشي إليك وقال النبي عصام في ثلاثة دخل إلى مسجد النبي عصام والنبي جالس ونحدث الصحابة دخل ثلاثة والنبي قعد مع الصحابة واحد لقى فرجة في الصف جلس والثاني ما الأشي استحيا جلس على والثالث مشي ما الأشي مكان قال النبي عصام ألا أنبيكم بخبر النفر الثلاث كلنا بلى رسول الله قال أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله هو هذا الشهر إن أنت أويت إلى الله بدأت بداية الطريق إلى الله ربنا أوك وكملك ويصرك ويا لك اللي زكرك ويا لك اللي مشي في الطريق ويا لك اللي عينك ويا لك وظفك بس بدأت أنت الأول البداية عليك وعلى الله جل وعلا تمام طريق الألف ميل يبدأ بخطوة طريق الألف ميل يبدأ بخطوة والله يزبر الكسر الشجرة الكبير اللي أنت شفتها دين قدامك دين اللي بتثمر وتمبت بدأت به ببذره حطيتها لا تقول بقى لسه افضل بقى للشجره حطها و... بس حطها والوقت هيعدي وهترويها بالايمان وبالعبادات ستثبت شجره الايمان في قل... شجرة الإيمان في قلبك الخطوه الاولى عليك ابدا بها وستصل اللي عاوز يقوم الليل 11 ركعه في 3 ساعات مش هيقدر انما يبدا يبدا بركعه يبدا بركعه اللي عاوز يبقى احسن ناس خلقا يبدأ بكلمة بكلمة لينة والله يتمم ولا حسن خلق العاوز يبقى عبر الناس يبدأ بلقمة يبدأ ينفق يبقى من أكثر الناس برا وإحسانا العاوز يبقى من الذاكرين الله كثينة وذكريات يبدأ بتسبيحة العاوز يبقى يرزق العفاف يبدأ بغضه بغض للبصر وستصل فابدا وعلى الله تمام كذلك لابد من البداية الجادة لابد من البداية الجادة يعني ابدأ صح ابدأ بجد كتير من اللي قال أنا بدأت في طريق إله الله ما بدش ما بدش ما بدش صح بدأ بس لسه عنده من الجاهلية ومن أيام الفساد بدأ يلتزم ويقرب لربنا ويستقيم على دين الله بس لسه بيتفرج على الأفلام ما ينفعش إلا فلم ده توقع عمل كل شيء خير بس مش قادر يسيب البنت البنت دي اللي يرجع ثاني تاب الى الله بكل شيء بس لسه السجائر دي مش قادر يسيبها هي دي ترجع له المخدرات ثاني على الله جل وعلا بس بصراحه لسه بينه وبين ابو خصومه الا دي هو ده اللي هيفتنه لانما لما تبدا ايمان لما تبدا اسلام الصحابه عملوا ايه مع أول مع اول اسلامهم واول ايمانهم تركوا كل الجاهليه عند اول عتبات الاسلام قال تعالى يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافة يعني ايه يعني ادخل في الاسلام كليتا اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هتسمع اللي يقولك لك اهم شيخ مش كده يعني شويه شويه شوية شوية. شوية شوية بس لما تسلم خلت إسلامك كله طب بص احنا زي ما واحد يقول سمعتها ودني والله بيقول للناس بيطعمهم يعني ايه بيحفزهم بيحبهم في الإسلام يعني بص يا جماعة تعالوا صلوا المغرب والعشاء بلاش لفجر ولا ظهر ولا عصر تعالوا بس صلوا المغرب والعشاء والعشرة طلعت الصلاة كويسة ايه بصروا الظهر والعصر بلاش الفجر لوقتي خالص ولما تثبتهم ان شاء الله صلوا الفجر لا من اول ما تستقيم فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء في المسجد والا هتقع لما تبدا جد ما تقعش هو ده اللي حصل الصحابه اول ما بداوا التزام واستقامه وايمان عمل ايه مش صلوا لا ده فرض عليهم قيام الليل سنة قيام الليل يدخل على طول يقوم الليل سنة. طول الليل او معظم الليل او اكثر الليل الا قليلة الصحابه الصحابة اتربوا رجاله بدأوا صح هي دي البداية فلا بد من قطع كل حبال الجاهلية من قطع كل حبال الجاهلية. وإلا كل شوية هتفتتن أو ترجع أو أو أو, أو تبعد عشان كده الصحابة لما يقوم بايعوا عن النبي باية العقبة النبي قال لهم الطريق قالوا يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبالا وإننا قاطعوه يعني معنى التزمنا ان احنا نقطع كل حبال كانت بيننا وبين الجاهليين برضو كده لكي تستقيم تبدا جد هقول لك مثل وكفايه ناس كتير تستقيم وتلتزم وبعدين يروح لابوه مثلا يجي عنده خالته وبنت خالته او ما يدخل خل... بنت خالته تسلم عليه ازيك يا محمد هو متعود يقول لها ازيك يا رشا ويتقول ازيك يا محمد اتعود فيقرروا لها مكسوف يقول لها انا ما بسلمش هيسلم ايده هتنعم هيفتتن ويقع لا اما لا اعمل ايه يعني, يعني اخش فيهم كده لهم ما بسلمش ها هي مره وخلاص هي مره وخلاص وانت رايح اللي خالك تزوره عارف اللي بنت خالك هناك وهتمدي إيدي أتسلم تعمل إيه خدوغتك وانت رائح قل لها بصي لو ابن خالي قدم إيده سلم عليك أنا همدي يده وسلم وقال له سلم ما بتسلمش وانت لما تلاقي بنت خالته تسلم علي أو مدي إيه خش انت قدامي واختف إيه ده وتسلم عليك ما بعض شي بيسلم لو انت مكسوف هي مكسوفة خليك جري في الحق قل لا بداية جادة بقى انه لقول فص خذوا ما اتيناكم بكو مش بكو يعني تضربها مش تسلم لا أنا بسلمش خلاص الكسب مرة مش إعادة ثاني مش إعادة ثاني إنما أنت ما مك... يعني أردت الا تستحي مرة هتقع بعد كده وتفتتن بعد كده عشان كده يعني كل كل حبال الجهلية اقطعها عن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على كلمة ظاهرين يعني إيه؟ يعني هم قدام الناس سنيين ما بيخبوش لأنهم ما بيخبوش لأنهم لا قدام الناس ظاهر أنا سني أنا سني أنا خايف أقول له أنا سني؟ لماذا أنا سني؟ لا بعض الناس سيقول له كده أنا أتسلم بحسن يقول علي بيت سني ورهيب ومتزمت ما يقوله يا عم هم هم هيقوله يعني لازم يقوله فقط من الأول دعوني يقول انت ارهابي ارهاب العداء الله انت متشدد انا قوي في الدين انت متطرف انا متطرف عن الفساد خليك كفايه اني مجنون خلاص يبقى بيت زي النبي اول عنه مجنون بيت زي النبي خلاص عليه الصلاه والسلام فمن اول كده ابدا بدايه جاده ولا تتاثر بضغط الواقع البدايه جاده لا تتاثر بضغط الواقع خلي مبداقك معلش بقى مع عندك الكلمه يعني كنت عايز اقولها خلي مبدأك. لا تراجع ولا استسلام لا تراجع للضلال ولا استسلام لاصحاب الضلال خلاص انا بدات مش راجع طريق واحد لا تراجع ولا استسلام ثم مش معنى كده أخي اخي نيجي تتدل علينا اقول لك يعني الدين مش كده ماشي الدين يبقى كده امتى في مرحلة اللي لو لك أو في نقطة خمسة في في بداية الطريق لابد من تدرج يعني تدرج بزرق ابنه توصل شجرة وتعدي على ساق وعلى أوراق وعلى أقسان والثمار وبعدين تبقى شجرة كبيرة صح لابد من تدرج بس في حاجات ما فش تدرج مش بنت لبسة فوق الرقبة أو لها خلاص نبدأ الأول نخلها تحت الرقبة وبعدين نخلها تحت تحت الرقبة شوية وبعدين بدل البضي خليه مثلا مش عارف ايه او لبسه مثلا جينز طب ما نخليه مش عارف ايه وبعدين لا النقاب على طول على طول انما قيام اللي ما بقيمش اولو اه ركعة وبعدين ثلاثة وبعدين خمسة ده تدرج يبقى تفهم او في تدرج بس مش كل حاجة بها تدرج مش كل حاجة بها تدرج او اكون فاكر ان لما ربنا انزل تحريم الخمرة على المسلمين في ثلاث مراحل لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى وقال الأول فيه فيهما اثم كبير ومنافع للناس وبعدين لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى وبعدين, وبعدين رجل من عمل الشيطان فاجتنبوه يبقى خلاص لما يجي واحد مثل مقدرات وخمره واجي له. له يعني خلي خمره بالليل بس ما ينفعش ما ينفعش تغرش خلاص اخر حاجه التحريم تبقى تحريم خلاص آخر حاجة في الشرع التحريم تبقى تحريم خلاص ما فاش تدرج دي ما فاش تدرج إنما ربك جل معلله الذي شرع راعى حال الناس لأنهم كانوا يحبون الخمر فالتدرج مطلوب لكن في أشياء ليس فيها تدرج ألبسة دي خمس نقاط في بداية الطريق لابد أن نتفهم عشان تبدأ تمشي إنه هو لابد من فهم طبيعة الطريق إنه طريق طويل لابد من همة عالية لابد من خطة الأولى لابد من البداية الجادة لابد من التدرج طيب وأنت ماشي معك شنطة الزاد الزاد تحط في شنطتك إيه؟ أولاً أولاً لابد برضو لك نقاط كده قبل ما كمل لك لابد من تخفيف الأثقال اللي مسافر شيء إيه معه شيء إيه شيء الدُّرَب هو مسافر شيء أنت ريح لو هو عنده مليون جنيه بياخد مليون جنيه هو مسافر لو عنده خمسين طقم بياخد خمسين طقم هو مسافر لو عنده ثلاث ساعات بياخد ثلاث ساعات هو مسافر لا أمر بياخد إيه الشنطة الخفيفة لأنه مسافر لازم ونتساءل إله الله تحس انك مسافر دي اول نقطه تخفيف الأسقال تخفيف الأسقال إيه اللي خليك تغفل الأسقال أولاً لابد ده زاد الطريق لا بد أن تحس بأنك مسافر لابد بد أن تحس بأنك مسافر قال النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صحيح البخاري من حديث ابن عمر ابن عمر فيهم قال وكان ابن عمر اذا اصبح يقول اذا اصبحت فلانتظر المساء وإذا امسيت فلانتظر الصباح وجود من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك يعني ايه يعني انت مسافر اثنين لابد من احساس بالاحساس الاول عشان تحس فتخف ثقلك تحس بيه تحس انك مسافر اثنين تحس انك مسجون مسجون يعني ايه يعني كل حاجه موعد الاكل موعد ما تلبس إلا اللبس اللي أمروا به صح ما ما تنمش إلا في وقت النوم ما تلعبش إلا في وقت اللعب ما تخرجش مش تخرج من السجن لما تخرج للصالة بتاعت السجن للاصطراع بتاعت السجن إلا بأوامر المؤمن كده مسجون أسير بس أسير عنده واحد عند الله عز وجل الناس كلها أسرع اللي اسير الشهوات واللي اسير البنات واللي اسير الفلوس واللي اسير المحلات واللي اسير التجارات واللي اسير الوظائف واللي اسير الكراسي أنت اسير لواحد بس لربنا مع انك مسجون بس مستريح لان اللي بيامرك واحد بس صح لو أنت اخواننا اللي معتقلين ربنا يفرج كربهم اكتر حاجه بيديهم ان ياخدوا افراج ليه انا عاوزين اسجله قال لا اصل هي مش هياخد افراج هو يأخذ افراج ويطلع ويرجع تاني يبقى يدخلوا استقبال ويقعد قدام الضابط من تاني ويسالوه وبعدين يخش تاني مش عارف من الاستقبال ليه بيسالوه قال لا خلينا هنا خلاص ادي إحنا طول النهار قابل الصول عشماوي وقابل اللي مش عارف العسكري أبو حجر يعني ما بقول لهم كده يعني فبس وخلاص اتعودت عليهم انما بقى لما تغير الوضع ايدي يكلمني شويه وده زعل شويه واعدي من هنا هنا واحد يديله الالمين واعدي من هنا واحد يديله شلوت ومش عارف خليني هنا وخلاص اسير لواحد بس فانت اسير ولله المثل لله بس استريح عشان كده النبي اصلا قال من جعل الهموم همنا واحدا لازم في هم من, من جعل الهموم همنا واحدا كفاه الله سائر همومه ومن تشعبت به الهموم هم الدنيا وهم الارض وهم الانتري وهم التلاجه وهم الفلوس وهم البنت وهم العماره وهم التجاره هموم كثيرة ومن تشعبت به الهموم لا يبالي الله في اي لا يبالي لا يبالي الله به في اي أودلة اوديه الدنيا هلك هيهلك في اي حته بقى انما حتى لو قدر الله علينا الهلاك خلاص سنرى جنة عرضها السماوات والارض يا بده ان تحس بانك مسجون قال النبي عليه الصلاه والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر لا تحزن اذا اقبلت عليك الدنيا ولا تفرح اذا بعدت عنك الدنيا وببساطه اذا اراد الله بعبد الخير خفف الأثقال الاثقال ان قلنا اول نقطه في زاد الطريق انك تعرف ان الشنطه خفيفه لان الطريق طويل فتخفيف الاثقال مطلوب فاذا اراد الله بك الخير خفف حملك تقدر تمشي بطريق سهل خفف حملك قال النبي عليه الصلاه والسلام إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه ربنا بيحميك من الدنيا عشان ما اتتقلخش قال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم من امن بك وشهد اني رسولك فحبب الي لقاءك وسهل عليه قضائك واقلل له من الدنيا واقلل له من الدنيا اللي ربنا بيحبه يقلل الدنيا والعكس بالعكس والله ما لم يؤمن بك ولا يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليك قضاءك واكثر له من الدنيا عشان كده اللي عاوز يسافر ربنا لازم يقلل من الدنيا طب اقلل الدنيا ازاي انا ما اقدرش اطلع فلوسك كلها لله يعني مطلوب مني العربيه اللي عندي اطلعها لله لا مطلوب مني الشقه اللي عندي اطلعها لله لا طب مني مطلوب مني الفلوس اللي عندي اطلعها لله. لا المطلوب منك تزهد تدريجيا ازهد في الدنيا تدريج لأن الدنيا صعب تسيبها لو قلت لك معاك ألف جنيه طلع منهم عشرة ما صعب عليك إنما قلت لك طلع خمسمية صعب عليك طب إمتى تطلع خمسمية؟ أقول لك إمتى أو بكر الصديق ما طلعش ماله لم يخرج ماله كله لله مرة واحدة في حياته لا ده أخرج ماله فيما أنا أعلم أربع مرات كل ماله أخرجه أربع مرات في حياته يعني متعود متعود وقبل كده ما خرجش ماله كله فالمطلوب منك خرج عشرين وما يطلب منك ثاني خلالهم خمسين وما يطلب منك ثالث خلالهم مئة اما يطلب منك رابع خلالهم مئتين وهكذا لو قلت لك روح طلع شنطة كأنك مسافر للعمرة هالدُلابك وحط الشنطة الهدوم اللي تاخدها معاك ويفل الشنطة. الباقي طلع لله. اه طلع لله. مش حيدر ما هو لا فوق في الشنطة أربع طقم ولا خمس طقم ودُلاب فيه خمستاشر طقم كمان هطلع زاي حيدر إنما أقول له روح طلع طقمين من دُلاب لله يفضل ثمنتاشر ط قش أسرط طقمين كمان أسبوعين ثلاثة طلع لك كمان طقم كمان. كمان أسبوعين ثلاثة تبلغ لك كمان طأمي كمان لما يقول بس إيه تذكي أول ما توصل لدرجة إن الشنطة اللي أنت بتسافر فيها هي دي دولابك تبقى أنت قربت من النبي عليه الصلاه والسلام النبي قال إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها يعني أنا كاني مسافر ونايم استريح شويه شوية والشنط انت أنت برضو كده لو حسيت انك مسافر ومعكش إلا الشنطة والباقي ما عندكش حاجه في الدنيا المرحله دي مش سهله ولن تصل اليها الا بصبر وبذ لكن لابد هذا هو الزاد لابد ان تستشعر انك مسافر والمسافر خفيف الأحمال ثانيا المطلوب منك في زاد الطريق حقيبه المسافر حقيبه المسافر فيها ايه فيها ثياب ثيابك التقوى قال تعالى ولباس التقوى ذلك أخي اللباس اللي هتلبسه هو التقوى الغذاء بتاعك. الأكل اللي أنت واخده معك إيه؟ الغذاء في طريق الله جنو على هو غذاء القلب هو غذاء القلب هو عبادات القلوب ماهي عبادات القلوب الحب الحب لعجل الخشية الخوف الرجاء التوكل الحمد والشكر الإنابة الإخلاص الرضا الحياة الصدق المراقبة كل ذلك غذاء للقلب غذاء للقلب ومن أهم أغذية القلب عبتين الذكر والتفكر والله العظيم يا اخي لو انت عملت لعبتين دول كأنك اكلت احسن من كأنك اكلت في احسن مطعم كباب في الدنيا لو انت عملت اللعبتين دول ربنا جمعهم في اخر سوره ال عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات للالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والارض دول احسن عبتين وسهلين جدا واحد واقف فرق من البلكونه بدل بص على تحت بص على السماء فوق. صعبة بدل ما انت قابل بؤك اذكر ربك خارج تفسح ومشي على كورنيش بدل ما انت ماشي وسط البنات العاريات الكاسيات امشي وسط الحدائق الغانيات وسط الأمواج في مكان بعيد عن الفسدين والفاسدات اذهب الوقت وتامل في خلق الله وانت قاعد تتفرج على الشجره على الزرعه على السماء على السحابه قل سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر استغفر الله اللهم صل على محمد لا حول ولا قوه الا بالله تذكر ربنا ابدا تندل هو ده جزاء قلبك هو ده جزاء قلبك هو ده البتزين لازم قلنا من لباس وغذاء وشراب وشراب تشرب ايه تشرب ايه انا بكلمه رئي نشف ولا ترطب أنا بكلمك الوقت من ساعتها رئي نشف ولا بعرضب لا لو رطب ما كنت شربت نشف آه. اللي بيترطب القلب لما النبي يقول لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. طب أنت لو زققت ربنا وقتي جربها كده. لو زققت ربنا خمسمية مرة. نسألك هجف. ولا كهيمشف. صح؟ الله ما لنا بيقول رطب من ذكر الله لا. يبقى ذكر الله بيرطب. اللي بترطب القلب. بتحس ان سلك ترطب. هو ده جزء القلب. هو ده الميه اللي بتشربها اللي بها قلبك. يبقى الماء اللي تشربه هو ذكر الله عز وجل. طب الفلوس. واحد مسافر السعوديه ولا مسافر ليبيا ولا مسافر مش عارف ايه يشتغل يتاجر هناك واحد شغال في السعوديه سنه وهو راجع جاب ميت الف ريال بعهم ايه اعطوه في جيبه لا ممنوع اصلا بعتهم في فين اداته في حواله اللي شغال في السعوديه كل ما جاب المبلغ يبعته يحطه في البنك احسن يتسرق من عنده انا بقول لك كده اللي سائل الى الله لابد يكون مع مال بس مش كتير لان ممكن يتسرق انما اي مال كتير يحوله فين لبلده فين بلدك الجنه قال ابن القيم فحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيم دي بيتنا اللي احنا سبناه اللي ابونا ادم سابه وخرج منه وهنرجع له ثاني هنخيم فيه ثاني هنرجع له ثاني يبدأ بيتك اي مبلغ معك كتير ابعته يبعثه هنا يا اخي بلاش حتى كتير فحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيمون دي قصيده عظيمه لابن القيم اسمها الميميه غير النونيه اسمها الميميه ده بيت منها فحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيمون وحي على عيش فيها ليس يسامه الى قصيده جميله يعني لعلي أذكر لكم فيها بعد ان شاء الله المهم لابد لك من مال. أنا قابلت واحد مرة تاجر. تاجر. تاجر ملابس كبير قوي. فبيقول لي انا عاوز احط أضعه في البنك. حرام ولا حلق. قلت له حرام؟ قالت أنت أضعه فين؟ قلت له اشتري بها ارض قال لي عندي حطة أرض. قلت له اشتري بها شقه قال لي عندي عمارة. اشتري بها بضعف المحل. قال لي مبارح شارب ستمائة ألف جنيه. بضعف. قلتلو يعني هم زياده عن بيتك قال لي اه وزياده عن ارضك اه وزياده عن عمرتك اه وزياده عن محلك اه قلت له لله قال لي اه تطلعوا لله طب هم زياده هم حطوهم هناك ابعتهم رصيد لك هناك حواله صدقه تبقى حواله هتبقى احسن ب... ربا ربا حلال صح في عند ربنا ربا بس حلال بس الربا كبير قال تعالى يمحق الله الربا ويربي يعني ربنا بيبنها عن الربا لكن هو بيعمل لك ربا حال الباء بديلهم يمحق الله الربا ويربي الصدقات اللقمه اللي بتحطها يوم الايام لها جبل ربنا يربيها لك الربا من, من التربيه او من الزياده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يتقبل صدقه احدكم بيمينه ويربيها له جنيت الله لله ربنا يربيه لك ينمه لك يكتره لك يزكيه لك ويربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوه زي ما يطلع عندك عزك الله المهر اللي هو الفرس اللي لسه مولود أو الفلو ابن النكة الصغيرة عدت ربيه لكات لما كبر هو كده ربنا سبحانه وتعالى يربيك اللقمة تجدوها يوم القيامه كجابة لأختك فالمال الزيادة قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قولي العف العف يعني إيه؟ يعني الزيادة طلع الزيادة تدريجيا لغاية لما تحس ان انت معكش إلا ما يوصلك إلى الله عز وجل كذلك الشنطة قلنا فيها ثياب لباس التقوى غزاء للقلب قلنا العبادات شراب القلب قلنا ذكر الله عز وجل المال قلنا ما تأخذ من الدنيا إلا ما يكفيك أربعة خمسة كل شنطة كل شنطة فيها حاجة ما تعرفها الشنطة أنا فيها حاجة مش عارفة صح أنا سافرنا وانت أنا في شنطتي وفي شنطتك معك إيه أنا متوقع إني ما معك فلوس ومعك اكل ومعك شرب ومعك ثياب صح بس أكيد في حاجه في شنطتك أنا ما أعرفهاش صح وانت مثلا حبيبتك واخد معك ال الورق بتاعتها اللي كنت بعتها لك عشان كل شوية تفتكرها وتبص عليها صح مش ده اللي بيحصل حاجة أنا ما أعرفهاش وانت برضو في حاجه في شنطتك انت ما تعرفهاش فلا بد للسائر إلى الله في زاده من خبيئة عمل عمل مستخبي لا يعرفه الخبيئه دياً خبيئة دي هي دي بتاعة حبيبك بقى هي دي اللي تدل على إنك بتحبه عارفين حبيبك والذين آمنوا أشد حبا لله ده حبيبك سبحانه يبقى في حاجة في شنطة الخبيئة لا يعلمها إلا الله كما قال النبي عصام كما روى الضياء من حديث الزبير وصحاو الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل كل واحد لكم خبيئة من عمل صالح يعني ما هذا يعني, يعني ركاتين في جوفوا ليس لحد يعرفهم يعني استغفار مثلا يومي سبعمائة مرة لحد يعرفهم يعني مثلا جارك ليك جزار مسكين بسيط بتروح تزوره وتساعده في البيت من لحد يعرف يعني مثلاً رقعتين في جوف النبي تنزل المسجد بغير ما حد يشوفك ولا زوجتك ولا عيال بغير ما حد يعرف يعني دمعه من خشة اللذجل عليه بغير ما حد يعرف يعني تأمل أي حاجة كده عبادة مميزة ما حد شعرها إلا ربنا سبحانه وتعالى تلك يا خبيئة عمل وهذا يعلمك يعلمك الإخلاص هذا يعلمك الإخلاص كذلك أخر حبيب في زاد المسافر ان قلنا لا بد الاحساس من انه مسافر اثنين اعداد حقاجه المسافر ثلاثة التموين بقى وانت ماشي البنزين محطات التموين اي عربيه ماشيه كل شويه يقف يمول ايه انت بتعمل ايه انت عامل زي المحمول بالظبط المحمول لو فضل شحن مش هتعرف تتصل الا لو شحنت قلبك كده لو شحن الايمان يفضل منه لن تستطيع ان تتصل بالله الا اذا اعدت الشحن مره ثانيه عشان كده لابد من شحن يومي وكان دايما السواء اللي بيجمعها المحاضرات يقول لي كده. البنزين في التانك أحسن من الفلوس في البنك. سمعت ذلك بكده البنزين في التانك أحسن من الفلوس في البنك. لو أنت راكب عربية وطلع على طريق صحراوي وفضل البنزين ومعك في جيبك ألف جنيه تعمل إيه تتطبيل عليها. هتبع تعمل إيه هراس هتوقف, هتوقف فالبنزين أفضل. كده برضو كده السائر إلى الله لا بد لا يفوت محطة بنزين يعني إيه الشحن فين في المسجد أو ما تسمع عن محاضرة تيجي تشحن تيجي تتموين على طول كنت جاي مرة من السعودية وراكب سيارة كنتاني البس بكودها فواحد نصحني هناك قال لي بص الصفر بتاعك هو نص الأنبيل اللي فيه إشارة كده تحت البنزين في العربيات قال لي اعتبر النص ده هو الصفر بتاعه عشان ما تجيش بعد ما تعدي النص وتتزلق يبقى قدامك 100 كيلو على ما تلاقي محطه بنزين تفضل ماشي الآن لا موت على طول وقال لي أول ما أي محطة بنزين تعدي عليها موت لان تيجي في أماكن ممكن ما تلاقيش محطات بنزين عشان كده بقول لك أي محاضره تلاقيها احضرها هيجي وقت ما تلاقيش محاضرات ما تلاقيش محاضرات فاحضر محاضرات قبل ما تتمنع قدامك التلفزيون بتك على الريموت تشوف الشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب والشيخ ابو اصحاب شوفهم قبل ما تيجي تتك تلاقي اللي بترقص واللي بتغني واللي بيتكلم واللي بيمثل وما تلاقيش حد ممكن توقف صح استفيد الاول انا لا انسى لا انسى روحت مره اشتري ثوب فذهب إلى المحل وأنا لا أشتري بسرعة. فذهب إلى ثوب من المحل. ثوب عجبني بكام؟ قال لي بمية مثلا. قال لي ما لا قال لي آخر شيء. خمسة جنيه. لا يكتب. خمسة جنيه. قلت. طب جزاك الله فاقم. فذهب إلى قلت أن محل ثاني. أنا متوقع أنه لا يكون بخمسة وسبعين ولا شيء. فرحت في محل ثاني. فذهب المحل. آخر شيء وصلت لها خمسة وتسعين محل ثاني خمسة وتسعين محل ثالث خمسة وتسعين قلت اعمل ايه رجعت للاول ليه تقفل قلت اروح بقى للثاني ليه تقفل فضلت ارجع ثاني ليه تقفل اضطررت اشتري في الاخر بخمسة وتسعين هو كده انت فهمت قصدي ان انت ممكن الوقت الفرصه تبقى قدامك بعد كده متلاقيهاش ولو عزت او استهمت ممكن يكون هو قفل بقى خلاص يكون القنوات قفلت عاوز بقى تتعلم دينك يكون الكتب ضاعت والمكتبات قفلت والشرائي تتمنعت والانترنت تتحكر والفضائيات تقفلت ما تعرفش شيخ نشأة الله يحفظه يقول مر علينا وقت بل والله العظيم كتاب زي ملخص الإحياء قول والله هذا الكتاب كنا نفسنا فيه مش لاقيينه وما فيش مكتبات بتبيعه ولا في حد بيعرف نجيبه قول والله انا كتبت الكتاب كله بايدي عشان عاوز اقرا الكتاب كتبت الكتاب كله بايدي المصاحب قدامك اقعد في المسجد اقعد في المسجد كتير من الناس بيكسل يقوم اثنين متر عشان يجيب مصحف ويقرا قران ما إنه يقعد في المسجد وساكت مكسل اللي في المعتقل وممنوعين من المصاحف بينحطوا على الحيطان عشان لما حد يجي بعدهم يلاقي حتة كان بيتعلقوا فوق الجدران عشان الحفظ سورة الأعلى يحفظها للي في الآخر قدامك المصاحف اقراها واحفظها الآن قبل ما تتمنع منها فأي محطه البنزيم تعدى عليها مون منها ما هو التموين في إيه؟ تموين يومي واسبوعي وشهري وسنوي اليومي زي الصلاة ده بنزيم يومي ده شحن يومي زي جلسه الضحى دي جلسه الضحى اللي من الفجر لغايه لغايه صلاه الضحى دي ده شحن يومي زي قيام الليل ده شحن فعلا يومي واكثر من يومي في شحن أسبوعي زي صلاه الجمعة تحضر لها خطبة كويسة زي درس أسبوع تحضره شحن يومي زي عيادة مريض زي تبعش نازل في شحن شهري ان تعتكف يوم يجلس جلسة في المقابر في شحن سنوي زي رمضان زي عمره زي عشر زي الحجة. دي كلها ايام للشحن اخر حاجة المسافر في زاد الطريق لابد له من محاسبة يعني محاسبة اللي ذاكب العربية عين على الزيت زي ما قلت قلتلك قبل كده ولمبة البنزين ولمبة الحرارة وعداد السرعة صح لازم يريد نمسي بسرعة معينة وإلا هيتأخر وصوله لازم يخلى بالهم الزيت وإلا المكان هيتحرق لازم يخلي باله من منزيم وإلا هيقف لازم يخلي باله من الـ من, الـ من, الـ من الحراره وإلا المكنه تولع. لازم فانت برضو السائل الى الله عينك على الزيت يعني قلبك لين ولا مش لين عينك على حرارة الإيمان ما طنش الطاعات ولا عندك حمية للطاعة عندك حمية للطاعة اعمل لنفسك أخي الحبيب وردا للمحاسبة يومي واسبوعي وشهري وسنوي تعمل نفسك ورد يومي الفرائض اديتها ولا لا النوافل 12 ركعه على الاقل زائد الضحى وكملت ليه ولا لا القران قرات الورد اليومي قرات الملك ولا لا قرات السجده ولا لا قرات الاسراء ولا لا قرات الزمر ولا لا اذكار الصباح والمساء قلتها ولا لا لوحيت ربنا ميت مره النهارده ولا لا سبحت ميت مره ولا لا قلت قلت الاذكار الموظفه استغفار تسبيح صلاه على النبي عليه الصلاه نمت كم ساعه ولا زودت ضيعت وقت ولا مضيعتش وهكذا يعمل لنفسك ورداً للمحاسبة يومياً واسبوعياً وشهرياً وصنوياً لكي تسير إلى الله جل وعلا وقد ثبت زادك لتصل إلى الله جل وعلا بذلك أتممت في هذا اللقاء الموجز قلت لكم النهاردة أن هنا نبدأ قلت البداية عاوزين نفهم خمس كلمات فهموا طبيعة الطريق أن الطريق طويل وصعب لكن نهايته حلوة أن لابد من همة عالية ثلاثة لابد من خطوة أولى أربعة لابد من بداية جادة خمسة لابد من تدرج ثم في زاد الطريق لابد وأن تتزود لابد أن تفهم أو لابد أن تعيش تخفيف الأثقال تحس بأنك مسافر ومسجون ومن ثم لا تحسن على مفات لابد من حقيبة للمسافر فيها طعام وشراب وغذاء ومال وخبيئة لابد من محطات البنزيم يوميا وأسبوعيا وشهريا ولا بد من محاسبة على حارة الإيمان في القلب وعلى لين القلب إلى غير ذلك بذلك نكون قد أتممنا محطتين من محطات الطريق إلى الله جل وعلا إن أحي الله تعالى في الخميس القادم بعد العصر ألتقي بكم بإذن الله جل وعلا مع نور على الدرب مع نور على الدرب ومع الاستراحه الاستراحة مش يشوف ترتيبها بس أنا أقول عشان النور على الضرب طول شويه ومع الاستراحة خف شويه هذه تزن وهذا بإذن الله تعالى جزاكم الله خير ونصلي لهم السلام وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة وبركاته. والدكتور حسن ما قشع؟ هو يعني هو مريض، فاسأله الله له شفاء. يعني عنده أحبار صوتية، تحتاج منكم إلى دعاء. سألت على أن يشفيه وأن يعافيه. لكن إن شاء الله وأخبارني إنه قادم.